Allahi hien tumsun wa hien tussbihun yaminam man yiti wa وَيُخْرِجُ الْمَنِيَّ مِنْ حَيْثُ لا يَظُنُّهُ وَيُحِيطُ الْأَرْضَ بَعْثَهُا وَكَذَلِكَ سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في والسماوات والأرض وعشيا ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بَنَى دَمَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تَخْرُجُ الرُّجُومُ آمين قُم مِن تُرغٍِ صُم م إذاَا تُ بَشرَرُ وَمِن آَاتِ أَن خَالَ قَقُم مِن تُرَغٍِ صُم مَ إِذاَاتُم بَشَعْرُ shir Oh, my. may ومن آياته أن خلق كَلَّا يَا تِلْقَاؤُمٌ يَتَفَكَّؤُ الأنظر اختلاف فأن سنتكم لِكَمْ لَآيَاتِنِ لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ لا لا. قَوْمِن يَسْمَعُونَ أَمِن آيَاتِ رَبِّكُمْ يُرْقُبُونَ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياتي أن تقوم السماء والأوض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة وله من في السماوات والأرض كل له قانتون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 ضرب لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما مغلكت أيمانكم من شركات هلََّكُم هل مَِّا مَلَكَدْ أَيْ مَُكُم مِنْ شُرَكَ أَفِي مَلََ زَووقُ نَاكُم فَأَتُمْ فَإِنْ تُمْ فِي فِتْنَةٍ تَخَافُونَ أَن تُصِيبَكُم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم مَنْ يَهْدِ مَنْ أضلَّ اللَّهُ وَمَنْ لَهُمْ مِن نَّاصِرِينَ أأَتَيْمُوا ذِكْرَ دِينٍ حَنِيفٍ فَذَلِكَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَهَا الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أقم وجهك للدين حنيفا فقرة الله التي فطر الناس عليها لا تغذيل لخلق الله ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا أقم وجهك للدين حنيفا فقرة الله التي فطر الناس عليها لك ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقون أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوا وأقيموا رِقِي نَمِنَ الَّذِينَ نَفَوُّ قُودِي نَغْم حزب بما لديهم فرحوا منيبين إليهم واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرقُوا دِينَهُمْ وَآمَنُوا بِالْكِتَابِ كل حزب بما لديهم فرحون منيبين إليه وأقيم الصلاة multimik Beast e <laughs> وما آتيتم من زكاة Hello. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالي عما عم تشركون ضوى الفساد في البري والبحر بما كسبت يَرْفَعُ الْفُلْكَ بِأَمْرِي وَلِتَذُوقُوا قوم من الله لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِ رَبِّهِ وَلِتَلْتَغِيَ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ نَقُلْ Quan Ko kausulan e lá kwaú هَذَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَنَصْرُ الْحَقِّ وَأَنَّ الْقَدْرَ أَوْسَرْنَا إلى قوم ذن فجيء أوهم بالبينات فانتقمنا من وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا تَمَامَ إِذَايَ فَيَسَاوَ وَيَجْعَلُُ a uh -oh. Oh ورسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده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 الله وشيبه الله الله يا لكم ما يشاء او الذي خلقكم ومجعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء